قصيدة إن كان تنشد كلمات الشاعر عبد الله بن زويبن أداء إحمود الخنفري إن كان تنشد عن علومي ونصبي أبى تذكرها وعلمك عنها لوهي بصفحات طواه الزمن طي جرت مطر جاها عجاج ودفنها ألعب طوارق الهوى معها للغي أثقل المعنى وخفف لحنها ان كاني تنشد عن علومي ونصباي ان كاني تنشد عن علومي تذكرها وعلمك عنها لو هي بصفحه نطوها زمطاي جره مطرجها عجاجود فنها العب طواريق الهوى معها للغايه ثقل المعنى وخفف لحنها والشعر يبقى في قروب العرب حي لكل من سوى القصيده اهتكاها وانا حداها حدي الأصعاب بعصي وقودها قودة لدي ببرسنها والحب مردوده على صاحبه كم ضحكت ونات قلبي ثمنها أذكر سنة تسعة وتسعين هجري ألف وثلاثمية بدايات زمنها زلت بي على للشمس إلى الشمس من في أقداري وعلى أقداري تمار وتنهى غافل وجتني منك وتخافقي كي يتعطب لولا طبيب أمك أنها أبعدت مضربها على الصدر بيدي ولدت على كبدي برمح طعنها وعرفت ما تخفيه في صدرها لي من واقعا نظرت مني ومنها نظرت فيها مثل ما نظرت في وعجزت اقاومها وصديت عنها كل النساء ظلمة وهي بينهم قطت شعاع الشمس شعات بدنها من الذهب تلبس خلاخيل وحلي سود محاجرها وحمر وجنها مدري تسمى منين ومنين ومناي وش هي قبيلتها وموقع سكنها مدري تسمى منين ومنين, ومنين ومناي وش هي قبيلتها وموقع سكنها راحت وأنا معرف من أخبارها شيء ألا رموز الموتر اللي حضنها مدينة من بين أبوظابي ودبي لعلها كان إنها هي وطنها تمطر عليها السحب هذه وردي وديم اللي يا قفاثرها ودنه تمطر عليها السحب هذه وردي وديم اللي يا قفاثرها ودنه ودم اللي يقف ثراها ودنه